أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحداث آخر الزمان وبيّن أحداثا عظام الدجال نزول عيسى بن مريم عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون أمتاني ما كانت في أمة إلا كثرتها يأجوج ومأجوج خروج الدابة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يقن المهدي المنتظر ما هي الأحوال التي تقع في عصره أو معه أو بعده فلا خيرا في العيش بعد المهدي المنتظر ما علاقته بعيسى عليه السلام هل يرى الدجال لماذا لا يحارب الدجال ما هي الأحوال التي تقع قبل مجيء المهد المنتظر فإنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورات قبل المهد المنتظر أو أثناءه أو بعدها ينتشر الجهل بين الناس يدرس الإسلام يمحي لا يبقى إلا شيوخ كبار وعجائز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 خلص الشات منه الذئب يجري وهو ممسك بالشات فلما كثر العدو وراءه ألقى الشات وذهب فأخذ الرجل شاته فالتفت الذئب وأقعى على ذيله وقال للرجل وهو ينظر إليه أتعمدوا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 وحدثهم الأعرابي بما رأى فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده صدق لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسا ثم قال وإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام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 وأخبرنا بوصفه فقال المهدي مني أجلى الجبهة يعني واسع الجبهة شعره ليس متقدما على جبهته بل هو واسع الجبهة أقنى الأمث يعني نحيف الأمث له أرنبة ومحدودب الأمث من أوله المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف هو من نسل الحسن بن علي واختار الله تعالى الحسن بن علي ليكون بن نسله ربما لأن الحسن بن علي رضي الله عنه قال كان قد حكم بعد استشهاد والده علي رضي الله عنه فإن علي رضي الله عنه استشهد في المسجد لما طعن ابن ملجم ثم كان للناس إمام وهو علي وإمام آخر وهو معاوية رضي الله عنهما وكان المسلمون قد انقسم بعد حروب وصار المسلمون على قسمي على مملكتين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 بجانب جمع كلمة المسلم فأرسل إلى معاوية أن تنازلت لك بالخلافة أدخل تحت ملكك أكون محكوما بعد أن كنت حاكما مأمورا بعد أن كنت أميرا فلما تنازل عن ذلك حرصا على جمع كلمة المسلمين ولم يرد من ذلك دنيا.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 واسم ابيه كاسم ابي يملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا وقال عليه الصلاه والسلام المهدي مني واخبر ان الله يصلحه في ليله الله يصلحه في ليله بمعنى أنه يصلحه ليكون قائدا للناس يعطيه الله من المواهب والقدرات ما يكون بها قائدا للناس وهو الذي سيقودهم في عدد من المعارك يصلحه الله في ليلة وأخبر أيضا أنه يخرج من المدينة قال عليه الصلاة والسلام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 فيبعث إليه جيش من الشام يقبل هذا الجيش سراعا ليقاتل المهدي المنتظر ثم يقع هذا الجيش عجوبة تبين أنا هذا الرجل هو فعلا المهدي المنتظر عجبا ما الذي يحدث لهذا الجيد